يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كلٌّ يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك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 ولا ينبئك مثل خبير يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اي يشاء يذهبكم وي بِخَلْقٍ كَدِيد وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيز وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير